يا أيها الذين آمنتم قوانين بالكسك شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعذبوا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 آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليغفلهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين نَجِيًّا مِّنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نُزُلًا مِّنَ اللَّهِ وَسَلَامًا ۗ وَقَدْ نَسِيَ اللَّهُ أَن يَرْحَمَهُمْ ۗ وَأَنْتَ تَحْمِلُ أَثْقَالَهُمْ ۗ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا أزلوا بها فلا تقندوا معهم حتى يقوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا